والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم عليهم وعليهم غضب وله عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان ومن يدريك لعل عذبا ساعه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 الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نطيب أم لهم فركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَوَمَسَّهُمْ عَذَابٌ أَنِيذٌ تَوَلَّيْنَا مِنْهُمْ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَتَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل